اللون شاير ببلد العاي مزروعات داير نار وبوري قلت اللون بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشاب العاني قلت اللون بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشعب العني كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك واذا نحن تفرقنا بجمعنا حبك أو حبي من ترابك كنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا